أَغْلَأَلَّمْ فَهِيَ إلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدَّ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّ فَأَوْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَمْ ذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُذْرِهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون.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 تطيرنا بقوم لا ان لم تنتهوا لنرجمننكم لنرجمننكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا قا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 هُنَّ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْءٌ وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ طِينَدُخْنِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ